قل قدر الله وما شاء فعل والله لو أننا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا لكن تجد الانسان منا أولا ما يحس على ما ينفعه تمضي أوقاته ليلا ونهارا بدون فائدة تضيع ليه سدى ثانيا إذا قلت انه اجتهد في أمر ينفعه ثم فات الأمر ولم يكن على ما توقع تجده يندم قل ما سوت كذا ولو النسوة كذا لكا كذا هذا ما صحيح أنت أديت ما عليك ثم بعد هذا فوض الأمر إلى الله عز وجل فإذا قال قائل كيف أحتج بالقدر كيف اقول القدر الله ما شاء فعل هذا احتجاج بالقدر نقول نعم الاحتجاج بالقدر في موضع لا بأس به ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما يوحى إليك من ربك وأعذ عن المشركين ولو شاء الله ما أشرق فبين له أن شركهم بمشيئة والاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعصي هذا حرام لا جوز يعني الله قال سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آبانا ولا حرمنا شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بس لكن احتجاج بالقدر في موضعه هذا لا بأس به دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليله على علي بن أبي طالب وفاطمه بنت محمد عليه الصلاة والسلام فوجدهما نائمين فقال لهما ما منعكما أن تقوم يعني تقوم تهتدان فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله لو شاء ان نقوم لقمنا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا جدال لكن احتجاج عالي بن ابي طالب في محله لأن النائم ليس عليه حرج ما ترك القيام وهو مصير النائم لا حرج عليه رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة ولا يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر علي بن أبي طالب ماذا يقول في الجواب لا يبعد هذا وسواء كان ذلك أو لم يكن لكن احتجاج علي بالقدر هنا حجة وذلك لأنه أمر ليس باختياره هل النائم يستطيع أن يستيقظ إذا لم يقبله الله لا إذن حجة الاحتجاج بالقدر ممنوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على المعصية ليدفع اللوم عن نفسه يقول يا ثان صل مع جماعة قال والله لا والله هدان صليت هذا موصحيح في قائل يقال له أقلع عن حلق اللحى. يقول لو هدان الأهل لا, لا أقلعت أقلع عن الدخان لو هدان الأهل أقلعت هذا موصحيح لأن هذا يحتاج بالقدر ليش ليستمر في المعصم والمقالف لكن إنسان وقع منه الأمر وتاب إلى الله وعناب إلى الله وندم وقال والله هذا شيء نقدر عليه ولكن استغفر الله وأتوب إليه وقال هذا صحيح أنتوب واحتج بالقدر ما في معنى ابذل المجهود وإذا خالف الأمر فإلى الله عز وجل والله أعلم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها يا رحيم قال المعنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبت النار بالشهوات وفي لفظ حجبت وحفت الجنة بالمكاره وفي لفظ حجبت الجنة بالمكاره يعني احيطت بها فالنار قد احيطت بالشهوات والجنة قد احيطت بالمكاره الشهوات هي ما تميل اليه النفس من غير تعقل ولا تبصر ولا مراعاه للدين ولا مراعاه للجموعه مثلا الزنا والعياذ بالله شهوه الفرج تميل اليها النفس كثيرا فاذا هاتك الانسان هذا الحجاب فإنه يكون سببا لدخوله النار شرب الخمر كهواه النفس وتميل إليه ولهذا جعل الشارع له عقوبة رادعه بالجلد فإذا حتك الإنسان هذا الحجاب وشرب الخمر أداه ذلك إلى النار ولعيه بالله حب المال شهوة من شهوات النفس إذا سرق الإنسان فإنه يحب أن يجمع المال يحب أن يسرق من أجل أن يستولي على المال الذي تهواه نفسه فإذا سرق فقد هتك هذا الحجاب فيصل إلى النار والعياذ بالله الغش من أجل أن يزيد الثمن ثمن السلعة هذا تهواه النفس تهواه النفس فيفعله الإنسان فيهدق الحجاب الذي بينه وبين النار فيدخل النار الاستطالة على الناس والعلو عليهم والترف عليهم كل إنسان يحب هذا تهواه النفس فإذا فعله الإنسان فقد هتك الحجاب الذي بينه وبين النار فيصل إلى النار والعياذ بالله ولكن ما دواء هذه الشهوة التي تميل إليها النفس الأمارة بالسوء دواءها ما بعدها قال وقفت الجنة بالمكارب أو حجبت بالمكارب يعني محيطة بما تكرهه النفوس لأن الباطل محبوب للنفس الأمارة بالسوء والحق مكروه لها فإذا تجاوز الإنسان هذا المقروه وأكره نفسه الاماره بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات فحينئذ نصل إلى الجنة ولهذا تجد الإنسان يستثقل الصلوات مثلا استثقلها ولا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد ولا سيما إذا كان في الإنسان نوم كثير بعد تعاب وجهد تجد أصراف عليه. عليها ويكره أن يقوم صلي لأن الفراش لين ولذيذ ولكن إذا كسر هذا الحاجب كسر هذا المقروح وصل إلى جنة نفسه الاماره بالسوء تدعوه إلى الزنا. الزنا شهوة تحبه النفس الاماره بالسوء، لكن إذا عقلها اي عقل النفس الاماره بالسوء واكرهها على تجنب هذه الشهوه فهذا كره له ولكن هو الذي يوصله إلى الجنه لأن الجنه كفت بالمكارم الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله مكروه للنفس كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم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 ويستبشرون بالذين لمن بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع عشر منهم فإذا كسر الإنسان هذا المقروف وصل إلى جنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديد على النفوس شاق عليها كل إنسان يتهاون فيه يكره يقول أنا مالي وللناس أتعب نفسي معهم وأتعبهم معي ولكنه إذا كثر هذا المقفوث وأمر بالمعروف نهى المنكر كان هذا سببا لدخوله الجنه وهلوم مجر كل الأشياء التي أمر الله بها مكروها للنفوس لكن أكره نفسك عليها حتى تدخل الجنه اجتناب المحرمات شديد على النفوس ومكروه إليها لا سيما مع قوة الداعي فاذا أفرهت نفسك على ترك هذه المحرمات فهذا من أسباب دفول الجنة لنفرض أن رجلا شابا أعزب في بلاد كفر حرية فيها يفعل الانسان ما شاء النساء الجميلات الفتيات الشابات كلها أمامه وهو رجل أعزب شاب لا شك أنه سيعاني مشقة عظيمة في ترك الزنا. يعاني مشق لانه متيسر له وأسبابه كبير لكن إذا أكره نفسه على تركه صار هذا سببا لدخول الجنة واستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة خدم الشمس الحارة العظيمة التي نحس بحرارتها الآن وبيننا وبينها مئات سنين هذه الشمس تدن يوم اكتئامه حتى تكون عن رؤوس الخلائق بمقدار ميل الميل ماهو قال بعض العلماء ميل المكحلة. ميل المدحلة صير أقل من أصبع وقال بعضهم ميل المساكة وأيا كان فالشمس قريبه من الرؤوس لكن هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أسأل الله ان يجعلني واياكم منهم يظلهم الله يعني يخلق لهم ما يظلهم يوم لا ظل إلا ظل ما فيه ذاك اليوم ما فيه بناء ما فيه شجر ما فيه جبال تظلل ما في شيء إلا ظل رب العالمين أسأل الله أجعلني واياكم من أظله به هذا الظل يظل الله فيه من شاء من عباده ومنهم السبعة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل إمام عادل ما معنى عادل هل معناه انه يحكم لأقاربه غيره مع الحد سواء هذا من معنى العدل لكن الإمام العادل الذي يطبق شريعة الله في كل شيء في الحكم في الناس وفي الحكم بين الناس هذا الإمام العادل الإمام العادل لو فرضنا إمام عادل يعدل بين الناس الحكم لكن لا لا يعدل فيهم بالحكم لا يطبق فيهم شرع الله فليس بعادل العادل هو اللي يعدل بين الناس وفي الناس بحكم الله عز وجل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحافى في الله اجتمع عليه وتورق عليه ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال هذا الشاهد دعتهم رأى رجل تعاتهم رأة ذات ومنصب وجمال ذات منصب يعني شريف ليس الدنيئة وجمال والجمال تدعو النفس او تدعو نعم يدعو النفس إلى الاتصال بالمرأة فقال إني أخاف الله ما قال ليس في شهوة في شهوه ولا قال حولنا أحد أخشى يعلم الناس بهذا لا الرجل شاب فيه شهوة والمكان خالي ما في أحد ما في منوانه السبب لذنا قائم والمانع معدوم لكن لكن هناك شيء هناك مانع واحد وهو خوف الله عز وجل قال إني أخاف الله هذا من الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل السادس رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة اخلاصه والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فاضت عيناه شوقا الى ربه عز وجل وفاضت عيناه خوفا من ربه خالي من ليس عنده احد خالي القلب من الدنيا ما هو, هو. ليس يهوجس ليس يهوجس او يروح من يسار بقلب القلب, القلب خال الا من ذكر الله ذكر الله في هذه الخلوة القلبية والخلوة المكانية ففاغت عيناه. هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله المهم أن النار هجبت بالمكاره. بالشهوات والجنة حجبت بالمكاره فجاهد نفسك وإن كرهت على ما يحبه الله جاهد نفسك على ما يحبه الله ولو كرهت واعلم علم إنسان مجرد أنك إذا اكرهت نفسك على طاعة الله أحببت الطاعة والفت الطاعة وصار بدل ما كنت كليها لو أردت أن تتخلف عن الطاعة أبت نفسك عليك أسعود نفسك نجد بعض الناس يعني يبهى أن يصلي مع الجماعة ويفضل عليها أول ما يفعل أول ما يبدأ ثم إذا به يكون هذه الصلاة مع الجماعة قرة عينه لو تعمر أن لا يصلك ألا تصلي تصل تعود نفسك وأقرهها اول الأمر وستلين لك فيما بعد وتنقابلك اسال الله ان يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حزيفة بن رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقره فقلت يركع عند المئه ثم مضى فقلت اصلي بها في ركعه فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح ال عمران فقراها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 ثم قام قياما طويلا قريبا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان رب يلالا لا فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن حليفة بن الإيمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذات ليلة يعني في ليلة من الليالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يصلي معه بعض أصحابه فمرة صلى معه حذيفه ومره صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه ومره صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل وحده لأن صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان لكن لا بأس أن تقام الجماعه فيها احيانا كما في هذا الحديث يقول فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة قرأ السورة كاملة فظن حذيفة أنه يركع بها أي أنه إذا كمل سورة البقرة ركع ولكنه مضى صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النسل كاملة فقال حذيفة يركع بها ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة واحدة يقرأ مترسلا غير مستعجل إذا مر بايه تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سأل وإذا مر بآية تعود تعود فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر لأن الذي يسأل عند السؤال ويتعود عند التعود ويسبح عند التسبيح لا شك أنه يتأمى قراءته ويتفكر فيها فيكون هذا القيام رياضة روضة من رياض الذكر قراءة تسبيح دعاء تفكر وهو عليه الصلاة والسلام في هذا كله لم ير هذه الصور الثلاث البقرة والنساء والعمران أكثر من خمسة أجزاء خمسة أجزاء وربع فتدبر إذا كان الإنسان يقرأها بترسل ويستعيد عند آية الوعيد ويسأل, ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح كم تكون المدة طويلة ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه، وتتفطر حتى النبي المسعود وهو شاب، لما صلى معه ليلة من الليال يقول أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى هممت بأمر سوء قال هممت قال هممت أن أجلس وأدعه عجز أن ي أن من شدة من طول القيام ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ركع بعد أن أتم السورة الثلاث فقال سبحان ربي العظيم وأطال الركوع نحو من قيامه ثم رفع من ركوعه وأطال القيام بعد الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حتى قيام كان قيامه نحوا من الركوع ثم سجد صلى الله عليه وسلم فقال سبحان ربي الأعلى وعطال السجود حتى كان سجوده قريبا من قيامه أو نحو من قيامه وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي فيجعل الصلاة متناسبة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والقيام الذي بعد الركوع، والجلوس الذي بين السجدين، وإذا خطف القراءة خطف الركوع والسجود والقيام من أجل أن تكون الصلاة متناسبة، وهذا فعله صلوات الله عليه عليه في الفرض وفي النفل أيضا، فكان يجعل صلاته متناسبة، ففي هذا الحديث. عدة فوائد الفائدة الأولى وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على الطاعه لأنه يعمل هذا العمل الشاق. كل هذا ابتغاء وجه الله ورضوانه كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ومنها جواز صلاة الجماعة في صلاة الليل جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل لكن هذا ليس دائما إنما يفعل احيانا في غير رمضان أما في رمضان فإن ذلك سن سن أن يقوم الناس جماعا ومنها أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يسأل يقل يسأل مثل إذا مر بذكر الجنه يقل ويقول اللهم إني أسألك ان تجعلني من أهلها اللهم إني أسألك الجنة إذا مر بآية وعيد يقل يقول أعوذ بالله من ذلك اعوذ بالله من النار إذا مر بآية تسبيح يعني تعظيم الله عز وجل فإنه يقف ويسبح الله ويعظمه هذا في صلاة الليل في صلاة الكريضة لا بأس أن يقول أن يفعل هذا ولكنه ليس بسنة إن فعله فإنه لا ينهى عنه وإن تركه فإنه لا يؤمر به بخلاف صلاة الليل فإن الأفضل أن يفعل ذلك يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح ومنها من فوائد هذا الحديث جواز تقديم السور بعضها على بعض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على سورة آل عمران والترتيب أن سورة آل عمران قبل سورة النساء ولكن هذا والله أعلم كان قبل السنة الأخيرة فإن السنة الأخيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم آل عمران على سورة النساء ولهذا رتبها الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب أي أن ال عمران قبل سورة, قبل سورة النساء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يقرن بين البقرة وآل عمران مثل قوله عليه الصلاه والسلام اقراوا البقرة اقراوا الزهراوين البقرة وآل عمران فانهما ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان أو غيايتان او فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامه فالمهم ان الترتيب في الأخير كان تقديم كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء. ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويكرر التسبيح. لأن حذيفة قال إنه يقول سبحان ربي العظيم وذكر أنه يطيل ويقول سبحان ربي الأعلى وذكر أنه يطيل ولم يذكر شيئا آخر. فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح. في الركوع والسجود فإنه سنة ولكن مع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده ويكثر من من هذا القول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يقول أيضا سبوح قدوس رب الملالك والروح فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذك ودعاء، فإنه يسن للإنسان أن يقول في صلاته نسال الله تعالى أن يزوقنا وإياكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وضاطنا وأن يتولانا وإياكم بالدنيا والآخر إنه جوار كريم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم لينا فاطال القيام حتى هممت بأمر قيل وما هممت به قال هممت ان اجلس وأدع متفق عليه وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه الميت اهله وماله وعمله فيرجع اثنان وانفع واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله متفق عليه بسم الله الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رضي الله عنه احد الذين يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب وسادته وسواقه رضي الله عنه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاطال القيام وقد سبق من حديث عائشة أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماء أو حتى تتورم تتفطر أحيانا وتتورم أحيانا من طول القيام وصح من حديث فديفة أنه قرأ في ركعة واحدة ثلاث سور من طوال السور البقرة و النساء و عمران ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليله فاطال النبي صلى الله عليه وسلم سلم فهم بامر سوء يعني بامر ليس يسر المرء فعله قالوا بما هممت يا ابا عبد الرحمن قال هممت ان اجلس و ادع يعني اجلس و ادعه قائما لان ابن مسعود تعب وأعي مع أنه شاف والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعب لأنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس عبادة لله عز وجل وأتقاه من الله فبهذا دليل على أنه من السنة أن الإنسان يقوم في الليل ويطيل القيام وأنه إذا إذا فعل ذلك فهو مقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اعلم أنك إذا اطلت القيام فإن السنة أن تطيل الركوع والسجود والجلوس بين السجدين والقيام بعد الركوع فإن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام بل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل صلاته متناسبة إذا أطال القيام أطال بقية الأركان، وإذا خفف القيام خفف بقيه الاركان هذا هو السبب ثم ذكر المؤلف حديث عن بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت كلا ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد صدق النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> النسان لا مات تبعه المشيعون له فيتبعه أهله يشيعونه إلى المقبره وما اعجب الحياة الدنيا وما أخصها وما ادناها يتولى دفنك أحب الناس من انت احب الناس اليك يدفنونك يبعدونك عنهم لو انهم اعطوا اجره على ان تبقى جسدا بينهم ما رضوا بذلك فاقرب الناس اليك ومن هو أحب ومن انت احب الناس اليهم هم الذين يتولون دهنك يتبعونك يشيعونك ويتبعه ماله ماله يعني خدمه المماليك له العبيد وهذا يمثل الرجل الغني الرجل الغني الذي له خدم مماليك يتبع يتبعونه ويتبعه عمه معه فيرجع اثنان ويدعونه وحده ولكن يبقى معه عمل نسبوها الله يجعل عملا ليعيكم صالح يبقى عمل عنده انيسه في قبره ينفرد به الى يوم القيامه وفي هذا الحديث دليل على ان الدنيا كبيرة كل, كل زينة الدنيا ترجع ولا تبقى معك في قبرك المال والبنون زينة الحياة الدنيا كلها ترجع أما الذي يبقى فهو العمل فعليك يا أخي عليك أن تحرص على مراعاة هذا الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف عليك أن تجتهد حتى يكون عملك عملا صالحا يعنسك في قبرك إذا فردت به عن الأحباد والأهل والأولاد ومناسبة هذا الباب هذا الحديث للباب ظاهرة لأن كثرة العمل يوجب مجاهدة النفس فإن الإنسان يجاهد نفسه على الاعمال الصالحة التي تبقى بعد موته نسأل الله لنا ولكم حص الخاتمة والعاقدة وأن يتولانا وإياكم بعناته إنه جواب الكريم الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراش ناله والنار مثل ذلك رواه البخاري والربيعة ابنك ابن أسلم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفه رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوءه وحاجته. فاتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثره السجود رواه مسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب المجاهده فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك في هذا الحديث يتضمن ترغيبا وترهيبا يتضمن ترغيبا في الجمله الاولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى احدكم من شراك نعل شراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم وهو قريب من الإنسان جدا ويضرب به المثل في القرب وذلك أن الجنة قد يكون قد تكون الكلمة الواحدة سببا لدخول الجنة يتكلم الإنسان بالكلمة الواحدة من رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت فإذا هي توصله إلى جنة النعيم وما ذلك فالحديث أعم من هذا فإن كثرة الطاعات وإن اجتناب المحرمات من أسباب دخول الجنه وهو يسير على من يسره الله عليه تجد المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة وطمأنينة وانشراح صدر ومحبة للصلاة يزكي كذلك يصوم كذلك يحج كذلك يفعل الخير كذلك فهو يسير عليه سهل قريب منه وتجل يتجنب ما حرم الله عليه من الاقوال والافعال وهو يسير عليه أما وعيذ بالله من كان قد ضاق بالإسلام درعا وصار الإسلام ثقيلا عليه فإنه يستسل الطاعات ويستسل اجتناب المحرمات ولا تصير الجنه ولا تصير أقرب إليه من شراط العلم. كذلك في النار جون الثانية وهي التي فيها التحذير يقول النبي عليه الصلاة والسلام والنار مثل ذلك أي أقرب إلى أحدنا من شراط العلم فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمه لا يلقي لها باما وهي من سقط الله يهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو لا يدري وما أكثر كلمات التي يتكلم بها الإنسان غير مبال بها وغير مهتم بمدولها فترجيه في نار جهنم صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك كانوا يتحدثون فيما بينهم يقولون ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أرقب بطونا ولا أكسب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني أنهم واسع البطون من كثرة الأكل وليس لهم هم إلا الأكل ولا, ولا أكسب ألصا يعني أنهم يتكلمون بالكذب ولا اجبن عند اللقاء يعني أنهم عند لقاء العدو جبناء لا يثبتون بل يفرون ويهربون هكذا يقول المنافقون في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإذا تعملت وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تماما لا على المؤمنين فالمنافقون أشد الناس أو من أشد الناس حرصا على الحياة والمنافقون من أكثر الناس ألسنا والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء فهذا الوصف حقيقته في هؤلاء المنافقين ومع ذلك يقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوض ونلعذر يعني ما كنا نقصد الكلام إنما هو خوض في الكلام ولعب فقال الله عز وجل قل يعني قل يا, يا, يا محمد أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم معذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين فبين الله عز وجل أن هؤلاء كفروا بعد إيمانهم باستهزاء بالله وآياته ورسوله ولهذا يجب على الانسان ان نقيد منطقة وان يحفظ لسانه حتى لا يزل فيحفظ نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والسلامة من الاسم نقل المؤلف رحمه الله تعالى الربيعة ابن شعب الاسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلي فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أوعر ذلك قلت هو قال فاعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم رحمه الله قال مالك رحمه الله فيما نقل أنا بمالك عن, عن ربيعه بمالك للأسلام رضي الله عنه وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفر. والذين يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحرار عدد منهم ربيعة بن مالك ومنهم بن مسعود ولهم الشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أهل الصفه وأهل الصفة رجال مهاجرون هاجروا إلى المدينة وليس لهم مأوى ف وطنهم النبي عليه الصلاه والسلام في صفه في المسجد المسجد النبوي وكانوا احيانا يبلغون الثمانين واحيانا دون ذلك وكان الصحابه رضي الله عنهم ياتون اليهم بالطعام واللبن وغيره مما يتصدقون به عليه فكان ربيع بن مالك رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بوضوءه وحاجته الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به والوضو بالضم فعل الوضوء وأما الحاجة فلم يبينها ولكن المراد كل ما يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به إليه فقال له ذات يوم سل يعني اسأل من أجل أن يكافئه النبي عليه الصلاة والسلام على خدمته إياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وكان يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه فأراد أن يكافئه فقال له سل يعني اسأل ما بدالك وقد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل ماله ولكن همته كانت عاليه قال أسألك مرافقتك في الجنة كما كنت يعني كانه يقول كما كنت مرافقا لك في الدنيا أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك يعني أو تسأل غير ذلك مما يمكن أن أقوم به قال هو ذاك يعني لا أسأل إلا ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، وهذا هو الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعني على نفسك بكثرة السجود، وكثرة السجود تستلزم كثرة الركوع، وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام، لأن كل صلاة في كل ركعه منها ركوع وسجود. فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام وذكر السجود دون غيره لأن السجود أفضل هيئة للمصلي فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وإن كان المصلي قريب من الله قائما كان أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا لكن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وفي هذا جليل على فضل السجود واختلف أهل العلم هل الأفضل إطالة القيام أو إطالة الركوع والسجود فمنهم من قال الأفضل إطالة القيام ومنهم من قال الأفضل إطالة الركوع والسجود والصحيح أن الأفضل أن تكون الصلاة متناسبة وإلا فإن القيام بلا شك اطول من الركوع والسجود في حد ذاته. لكن ينبغي إذا اطال القيام أن يطيل الركوع والسجود وإذا قصر القيام أن يقصر الركوع والسجود وفي هذا دليل على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير إلا أنه يستثنى من ذلك أوقات النهي أوقات النهي التي هي من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح ومن وعند قيامها في وسط النهار حتى تزور ومن صلاة العصر إلى الغروب فإن هذه الاوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة تطوع إلا إذا كان لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وما أشبه ذلك وفي هذا دليل في الحديث دليل على جواز استخدام الرجل الحر وأن ذلك لا يعد من المسائل المذمومة فلو أنك قلت لشخص من الناس من من يخدمونك ويقومون بخدمتك أعطني كذا أعطني كذا فلا بأس وكذلك لو قلت لصاحب المنزل أعطني ماءا صب لي قهوة وما ذلك فلا بأس لأن هذا لا يعد من السؤال المذموم بل هذا من تمام الضيابة وقد جرت العادة بمثله وفيه أيضا دليل على أن رسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل أحدا الجنة ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن تعطيه مطلوبة ولكنه قال أعني على نفسك بكثرة السجود فإذا قام بكثرة السجود التي أصابها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حري أن يكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لم تسجد لله سجده إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم وعن أبد الله ابن بصري الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن رحمه رحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود عليك أن إلزم كثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وهذا كالحديث السابق حديث ربيعة بن مالك الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثره السجود ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من السجود وقد سبق لنا أن كثرة السجود يستلزم كثرة الركوع والقيام والقلود لأن كل طتعة فيها, سجود في فيها سجودان وفيها ركوع واحد ولا يمكن أن تسجد في الركعه الواحده ثلاث سجدات أو أربعن لا إذن كثرة السجود يستلزم كثرة الركوع والقيام والقوض ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل للإنسان من الأجر فيما إذا سجد وهو أنه يحصل له فائدتان عظيمتان الفائدة الأولى أن الله يرفع يرفعك بها درجة يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس وكذلك في عملك الصالح يرفعك الله بها درجة والثانية فهذا الثانية يحط عنك بها خطيئة والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يقرأ وحصول ما يحب فرفع الدرجات مما يحبه الإنسان والخطايا مما يكرهه الإنسان فإذا رفع له درجة وحط عنه به عطيه فقد حصل على مطلوبه ونجى من مرهوبه أما حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله هذا خير الناس لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربا إلى الله وزاد رتعة في الآخرة لأن كل عمل يعمله مما زاد به عمره فهو يقربه إلى ربه عز وجل فخير الناس من وفق لهذه الأمرين أما طول العمر فإنه من الله وليس للإنسان فيه تصرف لأن الاعمار بيد الله أز وأما حسن العمل فإن بإمكان الإنسان أن يحسن عملا لأن الله تعالى جعل له عقلا وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين المحجة وأقام الحجه كل انسان يستطيع أن يعمل عملا صالح ولكن إذا عمل عملا صالحا فإن بعض الأمال الصالحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لطول العمر مثل صله الرحم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آتره فليصل رحمه فصلة الرحم من أسباب طول العمر فإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يجعله من من طال عمره وحسن عمل من أجل أن يكون من خير الناس وفي هذا دليل على أن مجرد طول العمر ليس خيرا للسان طول العمر ليس خيرا للسان إلا إذا حسن عمل لأنه احيانا يكون طول العمر سوءا للإنسان وضررا عليه وشررا عليه كما قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فهؤلاء الكفار يملي الله لهم يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات لا لخير لهم ولكنه شر لهم ولعياذ بالله لأنهم سوف يزدادون بذلك اثما ومن ثم كره بعض العلماء أن يدعو للإنسان بطول البقاء قال لا تقل أطال الله بقاك إلا مقيدا قل, أقال قل أطال الله بقاءك على, طا على طاعتك لأن طول البقاء قد يكون شر للإنسان نسال الله ان وإياكم واياكم ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته وعاقبته انه جواب كريم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي انس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتله المشركين لئن غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهد لي قتال المشركين لا الله أن اللهما أصنع فلما كان يوم أحد لئن الله أشهد لي قتال المشركين لا يري أن اللهما أصنع فلما كان يوم أحد إن كسف المسلمون فقال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب الكعبه اني اجد ريحها من دون وحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال المعالف رحمه الله تعالى في مراه عن أنس المالك رضي الله عنه أن عن أمه عن سبيل النظر رضي الله عنه أن عن أنسا لم يكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنس بالنظر في بدر وذلك لأن غزوة بدر خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو, وهو لا يريد اكتاب وإنما يريد عير قريش وليس معه إلا ثلاثمائة وبضعة, وبضعة بضعه عشر رجلا معهم سبعون بعيرا وفرسا يتعاقبون عليها وقد تخلف عنها كثير من الصحابة لأنها ليست غزوة ولم يدع إليها أحد وإنما خرج إليها الخفاف من الناس قال أنس ابن النضر للنبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه لم يكن حضر معه في أول قتال قاتل المشتكين فيه وقال لئن ادركت قتالا ليرن ليرين الله ما اصنع فلما كانت احد وهي بعد غزوه بدر بسنه وشهر خرج الناس وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الدائره في اول النهار للمسلمين ولكن لما تخلف الرومات عن الموقع الذي جالهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونزلوا من الجبل كر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم وانكشف المسلمون وصارت الهزيمه لما انكشف المسلمون تقدم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم رضي الله عنه فاستقبله سعد بمعاد فساله إلى اين فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحب <تصفيق> الله ينفضل وهذا وجدان حقيقي ليست تخيلا أو توهما ولكن من كرامة الله لهذا الرجل أنه شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد رضي الله عنه من أجل أن يقدم ولا يحجل فتقدم فقاتل فقتل رضي الله عنه استشهد ووجد فيه بضع وثمان ما بين ضربة بسيف أو برنج أو بسهم حتى إنه قد تمزق جلده لم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببناته رضي الله عنه فكان المسلمون يرون أن الله أنزل فيه وفي اشباه هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولا شك أن هذا وأمثاله رضي الله عنهم يدخلون دخولاً أولياً في هذه العائلة فإنهم صدقوا ما الله عليه قال أنس والله ليري, ليرى إن الله ما أصنع ففعل وصنع صنعا لا صنعه أحد إلا من من الله عليه بمثله حتى السش، ففي هذا دليل أو في هذا الحديث شاهد للباب وهو مجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله فإن انس بن نضر جاهد نفسه هذا الجهاد العظيم حتى تقدم بعد أن انكشف المسلمون وصارت الهزيمة يقاتل اعداء الله حتى قتل شهيدا رضي الله عنه والله مرحب نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن أمر نانصاري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل اخر فتصدق بصا فقالوا ان الله لغني عن هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية متفق عليه ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها اسمه الرحمن الرحيم قال المؤذب رحمه الله تعالى وعنبي مسعود عقبة رضي الله عنه قال لما نزلت ايه الصدقة يعني الآية التي فيها الحث على الصدقة يعني يتبرع بالمال للفقراء ابتغاء وجه الله هذه الصدقة أن يتبرع الإنسان بماله للفقراء ابتغاء وجه الله وثم صدقه لأن بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان بالله فإن المال من الأمور المحبوبة للنفوس قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما أي كثيرا عظيما فإذا بدله الإنسان ابتغاء وجه الله فإن المحبوب لا يبدل إلا لما هو أحب منه فيكون ذلك دليلا على صدق الإيمان لما نزلت جعل الصحابة رضي الله عنهم يبادرون ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي عادتهم رضي الله عنهم أنهم إذا نزلت الآيات في الأوامر بادروها وامتثلوها وإذا نزلت في النواهي بادروا في تركها ولهذا لما نزلت لما نزلت آية الخمر التي بها تحريم الخمر وبلغت قوم من الأنصار وكان الخمر بين أيديهم يشربونه قبل أن يحرم من حين ما, سمعه ما سمعوا الخبر اقلعوا عن الخمر ثم خرجوا بالأواني يصبونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا بلغه عن الله ورسوله شيء أن يبادر بما يجب عليه من امتثال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي المهم ان الصحابه بداوا رضي الله عنهم يتحاملون الصدقه كل واحد يحمل ما بقدرته من الصدقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل بصدقه كثيره وجاء رجل بصدقه قليله فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة الكثيرة قالوا هذا مرائي والعياذ بالله مرائي الناس ما قصد وجه الله وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة قالوا إن الله غني عنه جاء رجل بصاء فقالوا إن الله غني عن صائح هذا وهم منافقون والمنافقون يظهرون الشماسة بالمؤمنين دائما اكبر همهم مقال لهم وألذ مقال على أسماعهم أن يسمعوا ويقولوا ما فيه سب المسلمين والمؤمنين والعياذ بالله لأنهم منافقون هم العدو كما قال الله عز وجل فاحذر المنافق احذر المنافق الذي يظهر لك خلاف ما يفتد المهم أنهم صاروا إن جاء رتهم بكثير قالوا هذا المراء وإن جاء بقليل قالوا إن الله غني عن صاعك ولا ينفعك فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات يلمزون يعني يعبون المصدقين يعني المتصدقين والذين والل... وال... يلمزون المصدقين المطوعين من المؤمنين في الصدقات المتطوعين يعني المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين هذه معطوف على قولها المتوعين يعني ويلنذون الذين لا يجدون إلا جهدهم فهم يلنذون هؤلاء وهؤلاء فيسحرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فهم سخروا بالمؤمنين فسخر الله منهم والعياذ بالله ففي هذا دليل على حرص الصحابة على استباق الخير ومجاهدة انفسهم على ذلك وفي هذا دليل أيضا على أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين فانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلنزون وفي دليل على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين وأن المؤمنين لا يسلمون منهم إن عملوا كثيرا سبوه وإن عملوا قليلا سبوه ولكن الأمر ليس إليهم بل إلى, الله و... بل إلى الله عز وجل ولهذا سخر الله منهم وتوعدهم بالعذاب العليم في قوله ولهم عذاب العليم أما حكم المسألة هذه فإن الله تعالى قال في الكتاب فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره القليل والكثير من الخير سيراه الانسان ويجازى به والقليل والكثير من الشر سيراه الانسان ويجازى عليه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بعادل تمره أي بما يعادلها من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بأمينه، فيرديها له حتى تكون مثل الجبل. قارن بين حبة من التمر وبين الجبل. لا نسب، الجبل أعظم بكثير، فالله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على ما عمل من خير قل أو كثر، ولكن احرص. على أن تكون نيتك خالصة لله لا تريد بذلك جزاء ولا شكورا من غير الله وعلى أن تكون متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عزيز نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه عز وجل أنه قال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 عن أبي ذرن الغفار رضي الله عنه في باب المجاهدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يعني أن الرسول عليه وسلم والسلام حدث عن الله أنه قال إلى آخر وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي وأما ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى الحديث النبوي هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يقول جل وعلا إني حرمت الظلم على نفسي أي أن لا أظلم احدا لا بزيادة سيئات لم يعملها ولا بنقص حسنات عملها بل هو سبحانه وتعالى حكم عدل محسن فحكمه وثوابه لعباده دائر بين أمرين بين فضل وعدل فضل لمن عمل الحسنات وعدل لمن عمل السيئات وليس هناك شيء ثالث هو الظلم أما الحسنات فإنه سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها اعمل حسنة تأتك عشر حسنات أما السيئة فبسيئة واحدة فقط قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا يظلمون بزيادة جزاء السيئات بل ربنا عز وجل يقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ظلما بزيادة في سيئاته ولا هضما بنقص من حسناته وفي قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسه دليل على أنه جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه فنما أوجب على نفسه الرحمة قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة ومما حرم على نفسه الظلم وذلك لأنه فعال لما يريد يحكم بما يشاء فكما أنه يوجب على عباده ويحرم عليهم يوجب على نفسه ويحرم عليها جل وعلا لأن له الحكم التام المطلق وقوله تعالى وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا أي لا يظلم بعضكم بعضا والجعل هنا جعلته بينكم محرما هو الجعل هو الجعل الشرعي وذلك لان الجعل الذي اضافه الله إلى نفسه اما ان يكون كونيا مثل قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وإما أن يكون شرعيا مثل قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيله ولا حال ما ما جعل أي ما شرع وإلا فقد جعل ذلك كونا لأن العرب كانوا يفعلون هذا ومثل هذا الحديث جعلته بينكم محرما أي جعلته جعلا شرعيا لا كونيا لأن الظلم يقع وقول جعلتو بينكم محرما الظلم بالنسبة للعباد فيما بينهم يكون في ثلاثة أشياء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وهو يخطب الناس في الحج في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم ما فهذه ثلاث أشياء: الدماء والأموال والأعراب. فالظلم فيما بين البشر حرام في الدماء. لا يجوز لأحد أن يعتدي على دم أحد. لا على دم تفوت به النفس وهو القتل. ولا على دم يحصل به النقص كدم الجروح وكسر العظام وما أشبهه كل هذا حرام لا يجوز واعلم أن كسر الميت كسر عظمه ككسره حيا كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فالميت محترم لا يجوز أن يؤخذ من أعضائه شيء ولا أن يكسر من أعضائه شيء لأنه أمان، سوف يبعد سوف يبعد بكامل يوم القيامه وإذا كان كذلك فلا يجوز أن ناخذ منه شيئا ولهذا نصق قهاء الحنابل رحمه الله على أنه لا يجوز أن يؤخذ من الميت شيء من أعضائه ولو أوصى به وذلك لأن الميت محترم كما أن الحي محترم كسر عظم الميت ككسره حيا فإذا أخذنا من الميت عضوا أو كسرنا منه عظما كان ذلك جناية عليه وكان اعتداء عليه وصار وكنا آثمين بذلك والميت نفسه لا يستطيع أن يتبرع بشيء من أعضائه لأن أعضاعه أمانة عنده أمانة لا يحل أن, أن نفرط فيها ولهذا قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وفسرها عمرو بن عاص رضي الله عنه بأن الإنسان إذا كان عليه جنابه وكان في البر وخاف إن اغتسل أن يتبرر جعل عمرو بن عاص هذا داخلا في الآية فإن عمرو بن عاص رضي الله عنه كان في سرية فأجنب وكانت الليلة باردة فتيمم وصل باصحابه فلما رجعوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام وبلغوا الخبر قال لعمرو: أصليت باصحابك وأنت جنوب يعني لم تغتسل قال يا رسول الله إني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وخفت البرد فتيممت فرحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على فعله وعلى استلاله بالآية لم يقل إن الآية لم تدل على هذا فإذا كل شيء يضر أبداننا أو يفوت منها شيئا فإنه لا يحل لنا أن نفعله لا تقتلوا انفسكم لماذا حرم علينا أن نتناول التفقان وغيره من الأشياء الضارة إلا من أجل حماية البدن فالبدن محترم هذا ما... هذا قول رسول الله عليه الصلاه والسلام ان دماء يشمل إذن الدم الذي يهلك به الانسان وهو القتل والدم الذي دون ذلك من جرح او كسر عظم او ما أشبه ذلك وياتي ان شاء الله بقيه الحديث الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا تقدم الكلام على أول هذا الحديث على هذه الجملة وبينا أن الظلم يكون في ثلاثة أمور بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداع وهي الأنفس الدماء والأعراض والأموال فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام سبق الكلام على شيء مما يتعلق بالدماء أما قوله وأموالكم فإن الأموال قد حرم الله سبحانه وتعالى على بعضنا أن يأخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع, من بأي نوع من الأنواع سواء أخذه غصبا بأن يأخذه بالقوة أو أخذه سرقة أو اختطافا أو خيانة أو غشا أو كذبا بأي نوع من الأنواع يأخذه فإنه حرام عليه وعلى هذا فالذين يبيعون على الناس بالغش ولا سيما أهل الخضار كل جرهم يعني كل ريال بل كل قرش واحد يدخل عليهم زائدا عن الثمن من أجل الغش فإنه حرام فالذين يغشون في البيع أو في الشراء يرتكبون محذورين المحذور الأول العدوان على إخوانهم المسلمين بأخذ أموالهم بغير حق والثاني أنهم ينالون تبرع النبي صلى الله عليه وسلم منه وبئس البضاعة بضاعة يلتحق فيها صاحبها أو يلتحق بها صاحبها بالبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من غش فليس منه ومن ذلك ما يفعله بعض الجيران تجده دخل مرسيم على جاره من أجل أن, أن تزيد أرضه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين يكون يوم القيامة من سبع أراضين طوقا في عنقه والعياذ بالله يحمله في يوم محشر هذا من الظلم من الظلم أيضا أن يكون لشخص على شخص دراج ثم ينكر الذي عليه الحق ويقول ليس عندي لك شيء فهذا من أكل المال بالباطل حتى لو فرض أنه تحاكم إلى القاضي مع خصمه وغلبه عند القاضي فإنه لا يغلبه عند الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق بشيء من حق اخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستقل لا تظن أنك إذا غلبت خصمك عند القاضي أنك إذا كنت مبطلا تسلم من هذا في الآخرة أبدا لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما أسمع ولا علم الغيب ولكن علام الغيوب جل وعلا هو الذي يحاسبك يوم القيامة وكذلك أيضا من, من أنواع الأكل أكل الأموال أن يدعي شخص على آخر ما ليس له يدعي ما ليس له ويقيم على ذلك بيه شهد الزور ويحكم له بذلك فإن هذا من أكل المال بالباطل والأنواع كثيرة لكنها كلها محرمة إذا لم تكن بحق ولهذا قال عز وجل فلا تضالكم أما الأعراض فهي أيضا حرام فلا يحل الإنسان أن يقع في عرض أخيه يغتابه في المجالس يسبه فإن ذلك من كبائر الذنوب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا انظر للترتيب اجتنبوا كثيرا من الظن فإذا ظن الإنسان باخيه شيئا تجسس عليه وله قال ولا تجسس فإذا تجسس صار يغتابه ولهذا قال في الثالثه مرتبه الثالثه ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب أحدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا الجواب لا لا يحب بل يكره ولهذا قال فكرهتموه قال بعض المفسرين إذا كان يوم القيامه فانه يؤتى بالرجل ال الذي اغتابه الشخص يمثل له بصورة إنسان ميت ثم يقال كل من لحن ويكره على ذلك وهو يكره لكن يكره على هذا عقوبة الله والعياذ بالله فالغيبة والانتهاق أراضي أخيك هذه محرم، وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة عرج به بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم يعني يكرون الوجوه والصدور بهذه الاظفار التي من النحاس فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم نعوذ بالله ثم إن الإنسان إذا انتهك ارض اخيه فإن أخاه يأخذ منه في, في الآخرة من حسناته ولهذا يذكر أن بعض السلف قيل له إن فلانا يغتابك فقال مؤكد؟ قال نعم اغتابك فصنع هدية له ثم بعث بها إليه فاستغرب الرجل كيف انه يغتابه يصل له هدية؟ قال نعم إنك أهديت إلي حسنات والحسنات تبقى وأنا اهديت إليك هدية في الدنيا فهذه مكافاه على هديتك لي شفقها السلب رضي الله عنه فالحاصل أن الغيفة حرام ومن كبائر الذنوب ولا سيما إذا كانت غيبة في ولاة الأمور من الأمراء أو العلماء فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة سائر الناس لأن غيبة العلماء تقلل من شأن العلم الذي في صدوره والذي يعلمونه الناس فلا يقبل الناس ما يأتون به من العلم وهذا ضرر على الدين وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم فيتمردون عليهم وإذا تمرد الناس على الأمراء فلا تسأل عن الفوضى لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سال نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يضبه إنه جواب الكريم أي رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم الكلام على أول هذا الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم وبينا أن الظلم يكون في, في المال والعرض والدم وبينا أمثلة من ذلك كثيرة نسأل الله تعالى ان ينفع بها ثم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم ضال ظال يعني تائها تائها لا يعرف الحق كلكم ظال يعني غاويا لا يقبل الحق فالناس الظلاء القسمة قسم تائه لا يعرف الحق مثل النصارى فان النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق إلا بعد ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم فانهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في انهم علموا الحق ولم يتبعوه والقسم الثاني من الضلال غاو اي اختار الغي على الرشد بعد ان علم بالرشد وهؤلاء مثل اليهود فان اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوه بل ردوه ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله هداهم الله وبيّن لهم وجلهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى استحبوا الغي على الرشد فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله لكن ما هي هداية القسم الأول وهو الضال الذي لم يعرف الحق هداية القسم الأول أن يبين الله له الحق ويدله, ويدله عليه وهذه الهداية حق على الله حق على الله أوجبه الله على نفسه فكل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى يعني بمعنى البيان قال الله تعالى إن علينا للهدى وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس عموما ولكن الهداية الثانية وهي هداية التوفيق للحق وقبوله هذه هي التي يختص الله بها من يشاء من عباده فصارت الهداية الآن هدايتان هداية بيان الحق وهذه عامة لكل أحد وقد أوجبها الله على نفسه وبيّن لعباده الحق من الباطل وهداية توفير لقبول الحق والعمل به تصديقا للخبر وقياما بالطلب وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام القسم الأول من هدي الهدايتين أي علمه الله ووفقه للحق وقبوله والقسم الثاني من حرم الهدايتين فليس عنده علم وليس له, علم وليس له عبادة والقسم الثالث من هدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهد هداية توفيق وهذا شر الأقسام ليار بالله المهم من الله عز وجل يقول كلكم ضال كلكم لا يعرف الحق كلكم لا يقبلوا الحق الا من هديت فاستهدوني اهديكم يعني اطلق الهدايه مني فاذا طلبتموها فانني اجيب لكم وأهديكم الى الحق ولهذا جاءت استهدوني اهديكم جاءت جاءت جاء الجواب وكأنه جواب الشرط يتحقق الشرط المشروط يتحقق المشروط عند وجود الشرط ودليل هذا أن الفعل تزم استهدوني أهدكم فمتى طلبت الهدايه من الله بصدق وافتقار إليه وإلحاء فإن الله يهديك ولكن أكثرنا معرض عن هذا أكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس ما كأننا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهدايه فالذي يليق بنا أن نسأل الله دائما الهدايه والإنسان في كل صلاة يقول رب في لي وارحمني واهدني